يا غائب عن العين انت موجود في عيني يا اللي اتنين من اللعين انت موجود في عيني يا اللي اتنين يا غايب عن عيني حصله بينك وبيني يا وتترك وتدروك قلبي بين نارين يا غايب عن العين انت موجود في عيني يا اللي اتني خيالك دي ما في عيني لكن انت ناسيني انا لا شواجلية دايدين يا غائب عن العين انت موجود في عيني اللي اثنين أيني يا ليني حرام تجف يطول بيني وعارف واجد وحنيني حرام يا روحي تألمي وترى تحب لين الحادين يا عيني انت موجود في عيني يا اتنين ليه يا روحي متخافني بعد ما كنا بنتحب يا ربي الفرج لين تين فرج يومين علي سنتين يا غائب عن العين انت موجود في عيني علبتني. Du er i i mine